الَّذِي أَرْسَلَ رَحْمَانَ الرَّحِيمِ لَكَ يَوْمَئِذٍ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمِنْ تَنزِيلِ كِتَابٍ مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا قُلْنَا لَكَ اَوَرَأَيْتُمْ لَمْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ إِلَٰهًا وَخَلَقْتُمُ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا إِلَّا كَذِبًا تَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ كُلٌّ وَمَن أَظَلَّمُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَلَا يَنصُرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَكِيَ مُنْقَلباً فَقُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ الَّذِينَ كَفَرُوا حَبِطَ لَهُمْ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَن يُخْفُونَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا ۖ بَلَىٰ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ مَا كُنتُ أَدْعُو مِنَ الرُّسُلِ وَمَا حَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ وَمَا أَحْزَنَنِي إِنْ أَطَعْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْكُم وَمَا أَنذِرُهُمْ لِي قُلْ أَوْحَيْتَ إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَكُنتَ مِن قَبْلُ مِنَ الْغَافِلِينَ وَجِيءَكَ الدَّاعُونَ وَجِيءَكَ على مثله فآمن فآمن وانتذكرتم إن الله لا يهزي القول الظالمين وقال الذين تكروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما يتبقونا إليه وإذ لم يهزدوا به فسيقولوا وَمِنْ قَبْلِ كِتَابِ مُوسَى إِلَى مُنْ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ فَصِّقْ لِسَانًا يَعْبِي النَّافِرَ مَنِ اطَّلَعَ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَوْمَ فِي الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ يَرْحَمِ مَا لِكُلِّ يَوْمٍ إِذَا جَاءَ أَحَدٌ أَن يَكَلَّفَ بِهِ صراط الذين أنعمت على علم غير المرضون علم والضال آمين إن فاستقعوا بلعقوكم عليهم ولا هم يحذرون أولئك أصحاب الجنة القالدين فيها جزاء جزاء بما جايوا يعملون ووضطينا اشتا لن حمل اسمه امم حملهم قرعا ووضع اسمه قرعا وحمل وحمله في طالع 30 كهرا حدث قال ربي يوزني رب أودعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأن أعمل صالحا سببا وأطلحني في ذرية أني تبت إليك وعين الحسنين ولا اله الا النبي لا نكفر عنه وان سلما عنو ولا في او اهل الجنه واحد الطلبين لك ينعدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْنِ أُفِّرْ لَكُمَا أَتَعِدَا لِنِي أَنْ أُخْرَيْ وَقَدْ قَلَتِ وَقَدْ قَلَتِ الْقُرُونِ مُنْ قَبْلِي وَمَا يَسْتَغِيْسَا لِلَّهَ وَإِلَكَ آمِنْ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُونُ مَا هَذَا أولئك الذين حقا لهم القول فيهم من قد خلت قد خلت من من الجن والإنسان من مجال ولكل درجات يا قوم كما لكم وهم لا يعلمون ويوم يقرع <تصفيق> الذين كفروا على النار اذهبتم طغياتكم